ذِئْرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرُ يَوْمًا جَمْعًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً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 جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنعَامِ أَزْوَاجًا يَضْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ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 أمرت ولا تتبع هواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم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 ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه في ضلال مبين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز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 انوكم عليه اجر الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون اخترا على الله كذبا فايشاء الله يختم على قلبك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 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْعَلَمِ إِيَّاهُ يَشَاءُ يُسْكِنُ الرِّيَاحَ فَيَظْلِلُنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حِصَانٍ فَمَا آتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا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 وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من نسير استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِير فَإِنْ أعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا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 او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمًا انه عليم قدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا الا وحي نو من ورائه حجاب أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مِنَ الْكِتَابِ وَلَا مِنَ الْمَنَامِ